لا يَأْنَّهُ سَمَعَ لَفَوْنٍ مِنَ I love وَأَنَّ مَا لَكَ مِنْ ذِمَّةٍ سَمَا Oh uh, وَأَنَّا لَنَذَرِي أَشَوَ 我一 و إِنَّ مَا لا لم ما for my وَإِنَّنَا لَنُمَثِّلُ لَكُمْ وَلَنَكُونَ لَكُمْ نَصِيرًا وَأَمَّا مَا كَانَ فَنَفَكَّنَهُ عِجْمًا وَمَا مَدَّ Oh yeah. обучение و موسیقی Oh, <laughs> I'm <laughs> coming действие O atu